بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ف ق كَفَ لَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا لاَ يَعُوذُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ قَنِ لَمَّا تَذَكَّرُوا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَنذَرْنَاهَا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفْرُونَ فَمَوزهُ فَأُولائِكََّذينَ خَصِرُ أَفُسَهُ بِمَا كَُوا بِآيتِن يَظلمُود وَل قَدِ مَكََكُم في الأرض وَمَا جَعَلْنَا لَكُمْ فِي الدُّنْيَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهَذَا قَوْمٌ خَلَقْنَاهُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاهُمْ ثُمَّ قُلْنَا سَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أمرتك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 قَالِ اَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَادَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيدِ قالَالَ فَبِمَا أَغوتَنِيلَ أَقُرودًاَّ لَهُم فراقَ كَ مُتَقِيب لَّ ل يَنِئِذِ الْغَشِيَةُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ فَأَنَّ خُرُوجَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى مَنْ تَفعَكَ مِرنهُم ل أَمْ لأَنَّ جَذًا مَ مِنكُم أَجِمَعَيد وَيَ آدَ مُسكُ أَ تَوذَوودُ كَلجََّ تَفَكُلَا مِن شئ ُم وَلَا تَقَرَبَذَذِهِ الشَّجََةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِيد فَوَسْفُ وَسَلَْغُ مَ الشَّيْطانُ لُ بِذِيَلَهُ مَا مَاُورَ عَنْهُ مَا مِنْ سَؤَاتِهِ مَا وَقَالَ مَ كُلْمَا عَنْهَا فِيهِ الشَّجَرَةُ وَقَالَ مَنَا نَزَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ فقاسَ مَنْغُ مَا إِ لَكُمَالََ مِنََّا صحِيد فَدَلهُ مَا بِغُرُور فَلََّا ذَاقَ الشَّجَرَ تَ لَغ مَا سَ آاتُهُ مَا وَطَافِ قَاَ قُْصِفَانِ عَلَيجِ مَامِ وَرَطِجَنَّ وَنَدَغُ مَا رَغُّهُ وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال في ذا تحيون وفي ذا تموتون ومن ذا تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس تقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما رَجَعَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْذِرُهُم عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ فَيُرِيْهِمْ مَاذَا يُرِيْهِمْ مَا سَوْفَ آتِيْهِمْ إِنَّهُ يَرَاكُمُ هو مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ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 جِئْنَا وَدْرُهُمْ خُلْصِينَ لَهُ الدّيد كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُ فَرِيقًا غَدَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمْ ضَلَالَه إِنَّهُمْ تَخُونُ الشَّيَاطِينُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اديو انقولوا اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين قل من حر ومزينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق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 بفَواحِ شَمَا ظَهَرَ مِن ذاَا وَمَا بَوطانَ وَإِثَْ وَبَغَ بِغَائير الحَقَّ وَالإِثَ وَبَغِيَ بِغَيرِ الحَِّ وَأَ تُ الشِكُ بِلاجِ مَالَ يونَز لِبِهِ سُلْطَانًا وَأَنْتَ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ يردون ساعه ولا يستقدم يا بني ادم ان ما ياتينكم رسل منكم يكفون عليكم اياتي فمن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 تَنَازَعُهُمْ قَائِلُونَ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَذْهَبُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ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 دارَ قَوْمٌ فِي جَمِيعٍ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَنُّونَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هؤلاء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 أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكسبوا بَرَعْنَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ كَانَ جَزَاءَ الْمُجْرِمِينَ نَهُم مِّن جَهَنَّمَ مَمِيدٌ وَمِن فَوْقِهِم غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ كَانَ جَزَاءَ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَلَا حَمْلُ تَنَكَلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَجْرِي مِنَ الأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هدانا لهذا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 وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم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 بل جنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على اتخذوا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا ثَن يَوْمَنَا ثَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ كَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَنْ قَادِجَنَّهُمْ بِكِتَابٍ فصل وَلَنَا هُوَ عَلِيمٌ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُمْ قاموا وقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السر فمواتِ وَ الأض فيِي ستَّتِ أَ مُِم مَّ سْتَوَعَ العُوشوش الليلََّ غََ يَطُل بُغوحَ فيِي فَاء يُغش الليلًَا غََ يَطُلُ بُغوحَ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية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 كَرُم والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا ينخود الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون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 لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَا هُوَ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ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 أَلَا الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْرٍ قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنع وَدَعَ الله وحده وَنَذَر مَا كَانَ يَعْبُدُ آثَانا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ الرَّدُّ كُم رجِسُ وَ غَغض تُجَذِلونَنِي فِي سمِ سَمَّ تُمُغَ أَن تُ وَآبَأُكُم نَزَّلَ مغُ بِجَِ سُ القَد تَنْتَظِرُونَ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَإِن جَاءَنَا هُوَ الَّذِي مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ ذَرُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَيَا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالَتِ ايناتكم ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله فذروها تاكل في ولا تمسوا ذو بأس إن يأخذكم معذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبنوءكم في الأرض تَخِذُونَ مِنْ سُغُرٍ لَذَاقُوا صُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُوا آذاَ اللهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأرض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 به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رب بِهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ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 لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 سَيُتَطَهَّرُونَ فَإِن جئناه هو أنزلَهُ إن لم رأتُهُ كانت من الغافِرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا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 إلَنتُم مِرُرَّكُم فَأَوفُكَيلَ وَالمزَلَ وَلَ تَ بِخَصُ سَأَ الشّ أَنْغُم وَلَا, ولا تُْفْسِدُ فِي الأبضِبَعَدَ إ الصلَّ ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 ذَرَاكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين سروا تَبَرَّمَ مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ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 وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا إِنَّكَ إِذًا لَخَاسِرٌ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 فَتَوَلل عَنهُم وَقَايا قَمِ لَ قَداءَ بِلَ غُتُكُم رِسَداتِ رَّ وَن فَحتُ لَكُم فَكَي فَآسَعَ قَمِ وَمَا أَسَلنَا فِي قَّةٍ مِن النَّبدٍ إِلَّا أَخَذْنَّ أَْهَِّ جَابِبَأسَّاءِ وَقّر الرَّ إِلَ عََّهُم وما بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مست آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم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 تفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بِمَا كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن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 فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم وَنُطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانُ نُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْذَائِرَ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا في البينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا فَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ جِئْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد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 قَومِ فيِي الرعونَئِ غَذَا لَ ساحِرُ عَب يريد أَُقْرِجَكُم مِن أَرضِكُم فَمَاذَ تَ مُرود قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إن وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أحيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 وَأُنْقِيَ السِّحْرَ تَاجِدِين قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ كُنْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ طِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقِمُ مِن الن إِلَّا أَن آممَنَّ بِآيَاتِ رَبِّنَ لَم م جَأَثْنَّ رَربّنَ أَفِْْضْ عَلَينَا صَظرَ وَتَوففَّنَا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونسروا تحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 تَنَ قَدْ عَثَرَ رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فِي نِنَا وَنَقُصُّ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ طيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما فِن بِهِي مِن آيَةِ للتَسحَرَنَا بِجَ فَمَا نَحنُّ لَكَ بِمُؤمِن فَأَسَلنلَيجِ مُُّ فَانَ وَجَادَ وَالقُم لَ وََّّ فَادِ وَدَّمَ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 بَنِ كَمِ امْرِئٍ هِدا إِن دَكَ لَئِن كُنْتَ شَفْتَعًا نَرْجِزَنَّ أُمِنًا لَكَ وَلَنُسِلَنَّ مَعَكَ بني لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَأَلْقَوْا بِهِ إِذَا هُمْ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يسلمون تضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَيْنَا عَلَى قوم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 ِ وَذَطِلُم ما كَلُ يعََّلُ قَادَ أَغَرَ الل أَفِركُم إِلَ جَ وَهُو وَفََّلَكُم عَلَ الْعَمِ وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من رب بِكُم عَظِيم وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَسْتَجِبْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِقَائَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب بُغِيَ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّانَ وَخَرَّ مُوسَى صَرْقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَا سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي فَأَنْتَ إِلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ وَكَأَنَّهُ نَغُّ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ بِيَقِينٍ خُذُ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 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن سَبِيلَ سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيلا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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أَلَمْ يرَُوا أََّهُ لَا يُكَِّمُهُم وَلَا يَه بجِم سَبِيلَ إِاتَّقَذُوه وَكَانوا ظالمين وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيكُمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبّ وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِسْمِ ٱللَّهِ تَمَخَّلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِ ذي اعجلتم امر ربكم والقى الانلواح واخذ في راس اخيه يجركم قال ابن امنا ان القوم تضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب بِغَفْرِ لِي وَلِ أَخِي وَأَذِنْ خِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي دُونَ وَكَذَلِكَ كَانَ جَزَاءُ الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب بِلَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَافِلٍ وَإِيَّايَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَافِلٍ وَإِيَّايَ, وإياي أَتُغِلِّقُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا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 وَكُتِبَ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هدنا إِلَيْكَ رَاجِعُونَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ تَنزِعُ اكْتُبُ غَالِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يتقون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 ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه تبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول وَحِي إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيت فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّ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 وطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجست منه اثنتا عشرة عينا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 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَاكُنُوا مِنْ زَاحِئٍ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فَبََّلََّينَ ظَلَمُوا مِنْ غُم قَوولًا غَيرََّطلَ لَهُم فَأَرسَلنَا عَلَيهِم مِِجِزًَا مَِ السَّم فَأَسَلنَا عَلَيجِم ثَمَّ إِذْ مَكَانُوا يَظْلِمُونَ وَأَسَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لَا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عَنْهُ نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن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 وَقَط النجُم فِي الأأَضئُ مَمَمْ مِن غُمُ الصَّالِِحُونَ وَمِنْ غُدُونَ ذَِكَ وَبَلَونَهُ بالِالحَسَناتِ وَسَّاتِلَ عََّهُم فَخَانُوا لَنَا فَهِمٌّ بَعْدَهُمْ خَانُوا وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ أَلَمْ يُخَذَّ عَلَيْكُمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَءُ السُّوءِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ فِي كِتَابٍ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذَا تَقَوَّلَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَظَنُّوا انه واقع فيهم خذوا ما اتيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَُّكَ مِنْ فَنِي آدَمَ مِظُهُُ لِهِمْ ذَُّتَهُم وَأَشْهَدَهُ معَعَلَأَ فُوسِجِمْ أَلَ نَسْتُ بِرَّكُمْ قالَاوا شَهِدْنَا أَنْتَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْهَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ إِنَّمَا أَشْرَكَ بَاءَ أُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنْ مَذُر الرِّيَةَم مِ فَعَْدِجِم أَفَةُهِكُنَ بِمَا فَعَلَ المُبطِلُود وَكَذَلِكَنُ فَصِلُآيَاتِ وَلَا عََّهُم يَجِرُود واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وَلَهُ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تَنقُصُ صُفُوفِهِمْ قَصَصًا عَلَيْهِمْ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ثَرَانَا لِجَهَنَّمَ مَكَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ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 أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ فَتَدَبَّرُوهَا وَاذْكُرُوا اسْمَ رَبِّكُمْ تَزَكَّوا بِهِ وَاتَّقُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ لِلْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلَ إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت سَمَاءٌ وَالأَرْضُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَإِنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ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 وََّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسُِ وَاحِدَتِ وَجَعَلَ مِنْ زَزَ جَغَالسكُنَ إلَيذاَا فَلَ م تَغَ الشََّ حَمَلَت حَملًَا خَفِي فَ فَمَررَتْ فلما أفقل الدعوى الله ربه ما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يَرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا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 تَسْتَجيبُ لَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَيَسْتَجيبُنَّ لَكُمْ إِن كنتم أَلَمْ يَكُنْ أَرْجُلُهُمْ يَمْشُونَ فِي غَاءٍ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ فِي غَاءٍ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ فِي أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ فِي قل ادعوا سركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهم يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَغُمْلَ يَبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّن يَزَغْنك مِنَ الشَّيْطَانِ لَذَغْنَهُ فَاسْتَعِذْ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 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَّا لَا يَقْصُرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَجْتَ فَيَتَّخِذَنَّكَ حَصِيْرًا قُلْ إِنَّمَا ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاسكرون اَمْمَعُوْ لَهُ وَاَنصِتُوْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوْ وَاذۡكُرِ الرَّبَّ يَكْتَظِرُ عَن وخِفَتًا ودُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُن مِنَ الغَافِلين إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَك عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون